بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتسائلون أما يتسائلون عن, عن النبي العظيم عن النبي العظيم الذين هم فيه مختلفون الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وجعلنا نومكم, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا, الليل لباسا وجعلنا النَّهَارَ مَعَاشًا وبنينا فوقكم, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا 118. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا 119. لنخرج به حبا ونباتا 111. لنخرج به حبا ونباتا خرج به حبة ونباتة وجنات, وجنات الفافا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاطا إن يوم الفصل كان ميقاطا يوم يوم فخ في الصور فتؤن أفواجا يوم يوم فخ في الصور فتؤن أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطب طاغين مآبا طاغين مآبا لا بثين فيها احقاب لا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا فيها بقدا ولا شراب إلا حميما وغساقا الا حميما وغساقا جزاء حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا 111. وكل شيء أحصيناه كتابا 112. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 113. إن للمتقين مفازا هذائك وأعناب هذائك وأعناب وكوابئت تراب وكوابئت تراب وكسندهاق وكسندهاق لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغو ولا جزاء أمر ربك عطاء حسابا. جزاء. 119. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا 110. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ما nila yamlikouna minhu خيابا يوم يقوم روح والملائكة صفة لا يتكلمون يوم لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق فَمَن شاءَ أَتَّخَذَ إلَى رَبِّهِ مَأابَةً فَمَن شاءَ أَتَّخَذَ إلَى رَبِّهِ مَأابَةً إِنَّ ذُو نَاقُ مَعذَابٌ قَريبٌ يَومَ ينظر وما قدمت يدا ان ذو ناكم قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا يوم ينظر المرء ما قد تمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينفون ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا